تبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذ ذكرين حرم أم الأنفين أم اشتملك عليه أرحام الأنسيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا أمن أظلم ممن الف ترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا يد في ما أُوحى إليه محرما على طعمه طعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسحوها إلا كُل ميتة او دمن مسخا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهلل لغير الله به امان غير Fadil, fainn Rabbak Rafur Rabbih, wa'ala Ladinnaadu harrahna kulladhi dzfur, wa min al-baqar wal-ghanim harrahna alaihim الحوايا أو مختل بعض ذلك جزيناهم بفظهم وإن لا صادقون.